امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءكم رسول كريم أن أدوا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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرذ عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جلد مغرقون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 شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم